بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حق الحمد والصلاة والسلام على من لا النبي من بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا بريسيوياك القواعد الفقهية ترون أمي جر مجموعة شبو قاعدتك المشقة تجذيب التيسير أم جر جكملية هكويش جر مجموعة جزء جروح. هم إن شاء الله فرسي. ده فرسي. تمعني ماو الضروريات تبيح حل محدودة. ماكقيدي قاعدي. أو والله الضرورات الضروريات تبع ماكقيديا قيد يعني شيء. يعني محدود يا كاتب. محدود. سنور بندي ما أبي حل الضروري يقدر وبقدرها. أو إلى حلال كراه. يعني يعني إن اللازم. اللازم و جوری ضرورتکا محدود کرد. یعنی آن دعایی بود یاریت. یعنی محدود هر شتک باهم آبیب با محدودی استفاده ایت. معنی القایده. این شاعر لذی یجوزو بنان علیا ضریج اجازو بالقدر لازم لازم لی ازالت دیت که ضرورتی. شتک و ضرورت جائزه بکرد انجام دانی مباشر انجام ده. یعنی کردنی نی. یعنی بردنی. ولاز، <متصفيق> تي، بيوش كاني، ها هو مين بيوش كانه؟ بوا أنداز، أندازك البيوسته، ولا برني أوزرورته أبي بكرت، ولا أجز استباحته، استباحته أكثر مما تزول بيضر. ناب أو شت زعتر لويك الزرورة كي بيلا أشيء، حزعت الحلاقي كي بخو. الأمثلة نمونا. لو أن الشخص كان في حالة الهلاك من الجوع يحق له إغتصاب ما يدفع جوعه من مال غير. أقل هاتو كذا خليكو أمر نبرس أنا دروس الغصب المالي غير بكاته دي بكات, بكات بوا عندها زي كوا بسيط يكل خوي دفع بكات لا اغتصاب كل شيء موجود مع ذلك الغير لا به مش تكل أو مالي أو غيرابو أبو تبرئي بكي غصبك أقل هاتو تو تو يعني مثلاً برضو أنا وأهزرت من بسيط يكل خوي لابي ناقبش دواهزرت من اگر وده هزار اتمنو نبیکه بیزه سر نه که تا هزار نه بیکه هزار زیاد لونه اگر تو مثلا بانو مونه با نیو کیلو تا اگر به کیلو تو اگر تو. امیش امیش او لا يبطل حق الغیش. ناشري ما في ديجران فشلناك <مم> لأن ما يُبَحَلِ الضروري يُقَدَّرُ يقدر إيش تيجي برضو الضروري حلال كذا؟ جوراي خوي محبوس كده يعني هيد أكله بجوراي الطبيب ينظر إلى عورة المرض بقدر الحاجة. بزِيّشت مع شيء عورة نخرجك بجوراي كيفيست؟ إذا جاتوا كابو شنكت دوياني كر أو أندع زي كافيست مع شيء عورة يعني مثلاً شو هالإحساس ماذا ها، ها. إذا أحدث رجل شباكا في بنائه يطل على نساء الجيران. لا يؤمر بسد الشباك بل يمنع من النظر لأن ما ابحل لذرات يقدر بقدره اگر هاتو بياوك اگر ضروري بو ها طبعا دروس نيه تو پنجره للمالي خطوبك المالي ديجره بانجره ها شباك انجره واش انا پنجره وانا ديك تيبيون تشابه يراني يلن تشابه اذا احدث رجل شباكا في بنائه يتشابه يعني اذا احدث رجل شباكا في بنائه يطل على نسار الجيران اگر هاتو بياوك که برای یه پنجراهی که درست کرد ل مالکای خویا که زعلو بسر مثلا برم حوشه یا مالی مثلا دروسی که کش اوان آوان اگر بعترن در بیان درون مثلا برم ند درک کن یعنی مشرفه با عربی بیش میش یعنی با بسر اوان دیاره حالیمی لا امر بی صدیش شود. اما مادام ضروری بیاد آها مادام ضروری بیاد اگر ضروری, ضروری, ضروری, ضروری نبا نا امرو بستدیکش شبه اما امروه دروشه دابخه بباسیت بل امروه من نظر بل کچی من اتماشا کن بيکش بل سخته اول لان ما او بحل قدره تو با دروشه روناکی بیتن او خلاسا حواب بیتن او را رابعا اما امروه ضروری بیت لیتان تاکنسی هرکس اگر برای وانا الجبیرة یجبو انلا تشد من العذو الصحیح الا بقدر ما لابد منه فی استمساک الجبیرتو تەتە تەتە تەتا زانن تت. چیخم تەتە پێچتەتا وختی ی خێنەبانی <متنظر> <متنظر> <متنظر> ئندامێک کە شکاوە یا بریندار بووە بەو ەندازە واجبە کە واجبك نابێت ەو ئەندازەیەی کە لە ەندامک ساقەکە د دایپۆشێت و ئەوانە ایلا بە گێرەی ئەوە نەبێت کە پێویستێت بۆ ئەوەی تا تکرار بگیرد. حالا آو اندازه واجب لیونا جایز نیست. یعنی اگر آتوم مثلاً برهم ریخت تو دسی که دسی عالی هم مثلاً برهم نبرندار بود، هر فقط می‌چی اپیاچت. وانیا که تا بگیرد. دسی چی شر نداره که آو تتر اندازه ما بالقدرية هوا كذا. وجان تو مثلا إجبار عنكري كذي. جمئن بدئت كاور. وجان جمئن هو بابك. وناهى جمئن لأن ما هو بحلف مثلا بقوله كفر بك. قصبة كابو كلام لي خاص اسم. ناهى بقصبة دخول. أو مثلا فلان مقدس. كيان قصبة كابو مكان. ناهى بقصبة ده مدينة. آن اندازه آن تو مثلا شتاق لخدو بخوتو نبی لوازمات رو تجارت کرد. دو کفری کرد. ما اوبه لضرتی و قدری بقدری ما جه و دیت خوش خدمتی. یعنی بب معنا آرامی نگذشت لصیم. کارهایی که من کفر نباقسمایی و بطل زوالی. عذره جائز بیاد حلال معنى القادة إن الأمور التي تجوز بناء على الأعذار والضررات إذا زالت تلك الأعذار وإعذار أعذار والضررات بطل الجواز فيها أوش تعني كبناء لسر عذره ضرورت جائزبه أقر عذركان كانوا ضرورتك جوازكش جوازك شنا من جائزبنا كيات الأمثلة أولا المريض المتيمم إذا زال عذره بطل تيمم نخوشك تيمم أكاد أقر عذري نما عذري نخوشنا كي نما ساغب يوا آبی سارد، گرم بود، وانیا آبی دستکو، اما چی هم؟ بطلت هم او. تیم ما بطل. لیان ما جاز بطل بی، زواله. وفاقد الماء لو تم، ثم وجد الماء بطل کسی که نیای آوا، او میکرد. دو آوا برلوی نیوزا کی برلوی چی بطل اگر بطل دا زيد في كل كدو <تصفيق> جواز لبس الحرين بسبب الحرب بهوي شرو أو الحكه يا لبره اورش نبر خرشت ما خرو خرو لازم بخري بخري اه خرو يا alors يا لبر الشر كابره اورش مي انتهت الحرب وزالت الحكه لا يلبس اقل هذه الشرقه او ابو ایلوخ راکن نما خروو وکی خروش راکن نما خروش تی پیوزنی خروب درست نیبی پوشدوه لیکن ما اجازه لحذر بطل بزواله چونکه اگر هاتو هرشتاک جایزو لبر حذر بلا چونی حذره چی بید؟ سبب شر چی ها؟ شر لبر خاتی و قدیم مثلا بو پوشیانا که بای بید هیبتی بیو یا مسلم سامی بیو یا هشتاک بو خلاس اینکی بوه بو قدیم بو خایم ساکن وحكس حكة بلع حكة يعني خرو خرج ده وكذلك المومي أو كسي إشارة كا مع جكر إذا قدر على القيام أجد تواني هالص أو تعلم الأمي القراءة نخنوار خندن فيربو أو وجد العاري ثوبة كسي الروت كان يرجع كاتو تجيب جليب دسكو بطلت صلاة من يزعل شيء بطلة ما مجازة بعذرين بطلة بزواله هي، لأن هاشك بعذر جائزه لا تونيسي بطلة بيتو. الشهادة على الشهادة إنما جويزد بنان على عدم التمكن الشاهد الأصلي من الوصول إلى القاضي. شهادي لسر شهادي بويك بوي أو تانا جائزة لبرواي الشاهد الأصلي ناتو نبغاة للقاضي. يا لبرنا خورشي يا لبشي غايبي أو غيبتي. غيبة نهى غيبة يعني خصب. غيبة يعني غايبي، هذا يا بني؟ مثال غيبته؟ نعم اشتباس. غيبة مم. يعني غايبي، ولا غيبة وعربي يعني غيبته. نعم إذا أنا مين مثال غيبته؟ ما بخس باليا خموع وكل يوم خس. فإذا زال ما رضوا أجننا خوشنا فين ما أو حذرة من المغيبتي غايبي لا غايبيهاتو غايبي فين لا يجوز شهادة وعلى الشو هذا لا شهادة لسه شهادتي كذا كشائتها. أمي الشهادة كأو شهادة أبو أو أكره شهادة السر شهادة أبدا إذا من شهادتهم فلانة قد شهادة أبو أم مسألة جائزة. أقول هاتو لغايبي هاتوا يعني نخشينا غي نما أو كذا شيء جائز لأن ما جاز للعذر بطل بالزوال. كنتش تقول بعذر جائز ويد باللا تقول عذر كشيء نامن. إذا حصل عيب حادث في المأجور وأصلحه الأجر قبل الفسخ ناجز الفسخ. لأن ما جاز للعذر بطلة بزوالي اگر هاتو عيبه كي تازه پيابو لشته إجارة كراوكا وكابري مستأجرنا كابري خاون إجارة بل لويك إجارة هلوشيتو هندوي کرد هندوي خوزن يعني تعميري کرد هندوي کرد بل لويك إجارة فسخ بيتو دروس نيا فسخ لوكاتا لأن ما أجاز للعذر بطلة بزوالي من مرن بخانك أدت إجار بكابه چ ام من من عنا اینتوی گيرا او روكه گيرا ام, فازلا فازلا ام او گيرا او ده ام تفاضل اگر اجاره تو او نه ام اگر او اجاره فسخ تنزل منزلة كانت او خاصه حاجت درجه الخطر للضروره ها بابزن ضروره او ان انسان اشتيك که يجن بك يتخطر نقول يعني نفسي یعنی اا بابام حاجه خارت يعني اگر كما انسان توش يتخطر. اذا كانت اگر دستگیر بود، با کاملا خلقی. تعبت و بخیه نکو. او ام حاجت؟ آقا کسروره تیپیل جایز بودنی؟ آیا کارخصه بد ریل برای او؟ ما افتقل انسان ایم؟ معنی آن او یقی بدونی حاجت بس ما گفتم؟ آیا انسان کیش تیپیه؟ از بلام ببی حاجتکیش خود یعنی الامثله، جوی فقیر، الأمثلة جوزة الإجارة على خلاف القياس للحاجة إيجار بكتبه أنا قياس لبرحة شو كإيجار معلوم نياء بابزن صدر صد معلوم نياء إذا تبون منا يجي برضه ماشين قاعد أسألك هذا يجي مثلاً برضه بي هو إيجار وهاي قدريش قدام بييجي بي هو إيجار نازني شنو بر أخاد باني شو كبو كاريبي وبرام لبر حاجتية جائز جوايز السلام وللحاجة سلام جايز السلام سلام خزانة سلام مزين شيء <تصفيق> <تصفيق> سلام, سلام بيع معملس بلام فروش رواك كواك أمدا ني أستا لأين وكم مثلاً هنجير زاد وجه بكبره سالی آینده باقی که چنین هنجر بۆ اگر ما مثلاً بگم من او هنجر کار، از سالی آینده، و چنین افرادی پیمودن، آو پولاکیتی سالی آینده هنجر کنم، آون یک کیلو، آون یک تنم ببیاره، بامعاصفات، و جایی است. لبر پیوستی. جواز الاستثنایی الحاجت. حاجه استصناع دروس کردنشی که لکسی کسان عده کار، مثلا وقت خیابت مثلاً، کسی جسما من ابن مثلا ستك دروسك خلاص يا <مم>. كان يقول للخياط او المهندس ان ابن لي كذا مثلا ابن بجل الخياط درومانكره بجل او لك مالك بود دروسك دروسك ااا فاعطى لك الآن المال كذا استهكم مالك بيد جواز دخول الحمام مع جعلة ماء المستهلك للحاجة. دروسبش ده حمامه قرمة وخانة. هرشن او أعويك اي مزيفيت مصرفه كي يعني او مزيف مزيف رواك يعني بكار رواك لبر بر حاجة توانا جائز هرشن نازن ينشانكش. تو وقت أجلس حمام نازن ينشان أو خارجك. ها؟ لا. نه نا نازن ينشان أو خارجك يعني رواك محلوم نيه بدل لبر نبر حاجة إذا ولا بنتيما نوع غرارة غرارك مختفرة. آه غرر لك فرويد مقتفىني ولا غرر لي بشوكت ما عن عن بيع الغرف غرر يعني نعم اليومياتي لما اشتراكك نزاني شونه شونه إذا أباكش كأن أبتكار ولا شيء يا مقتفى يعني تحوشي لأكري الاضطرار لا يبطل الحق الغير أي شيءنا كمان بذكر ناتشي ما في ديغاري ديتر ديتر يبيشنا قصدي يعني يجيران حق بعطناك مع القائد إذا أص أصاب الشخص من مال الغير حالة كوني مطران ألف وبيح ذلك له وفا وبيح ذلك له أجرهات وكسك المال الغير ش شكي برد لبروين نعتر وله كاتا أما يبغى حلال كذا الشرعي و أما بوم ولكن ليس معناه أنه لاجب عليه الضمان معناه أمان يك بجاردني أمش تواجبنا بالصدق بقولك هالأشياء كل يومان المرجع أشارت الجرماروجي، بل إن الإثم مرفوع في هذا الحال، لم حالتها جناح يلا سري، فإن لم يجب عليه الضمان، يكون رب المال مظلوما أكرهاتو ماروجي كك واجبنا بلا سر مسؤوليتك مسؤوليته يعني من أي بجرابوي أما خان مالك أشياء لم كاتا بارزولم كاتوا ظلمي لأشياء تسمى يكون أبنتي أبنت المظلوم، فيكون إزالة الضرر بالضرر. لم كاتا أبنتي لا برني الضرر بس. الضرر. امشي جاهزين شو كقاعدة ما نودتما... قاعدة قاعدة لا يزال بالضرر. ضرر بضرر لا نعبريه. وكما مثلاً بنعمل نجاسات بنعجاسات. ناشور دريت. قريبة وربعة. آخرين وهذا آخرين وهذا غيره جاهزين. امشي جاهز هذه السابقة وهي الضرورات تبع المعذق. قاعدة بيشتغل بس ما نكون. وتمن زر... زشتي الضرورات من حلالك أبو الأمثلة نمونة إذا استأجر شخص قاربا لساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر انتهت الإجارة فمقتضى الإجارة أن يجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال إلا إذا رضي المؤجر الإجارة مرة أخرى ولكن جيزا لما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر ولكن ليس معنى الافتراض ان صاحب السفينه ليس له الحق في طلب الاجره اغا كاسج بلميكي كراياك وماوي دياري كراولم قلم قلم يعني قائق وماوي بلم سكتي لاخا وله هذا المعنى نيتا تقريبا بلم بلم اغا بلميكي كراياك وماوي دياري لازم انا جوي ناو نا وپانتاي دياري اوچو نا وديار كاوا شي إج... مواقي تاو مواي نغي كاتغي شي مو أما يعني معنى إجارك أو جينك واجبة لصلي أم كبرك السواري بلا مكاز قبل بلا مكاز درجاب شتا دروات وكثوابه إجارك إيشي ثوابه بلا م كبراي إجارة در راضي إجار بجارة كتير مقر مقر مقر إجارة كتير راضي بجارة كتير داتة إجارة بلا يباريح يباريح أن يترك نبيش شتا درو تركيبك أن يغادر إلا إذا رضي المأجور الإجازة ما قد جارك تلبيةته الإجازة في الراتب ولكن جويزت بنام جائزة الخوكان اللي لنا أكان أبيت أبيت درخو بعض ملاخن كده أتمني لو طريدها نعم جائزة لأنه لما أنه هنا هناك الثرارون لرات شيء النعشارية خاون كشتيكا مجبورة شيء كابناي إيجاركير مستأجركير بيرتوه لنا وبلامك هتاو لي بله، معنای ئەم ناچاری ئەوە که خوان کشته که حەقی دارای دا اجرایی نبیه. بگویی اجپیشش چی؟ اجراتول مثل کراایی میان خوابی نیست داشته. لەو وقتی نکرا لو لوکا لوشنتا یا او ماو زمانیه، آبی داشته. کدایا اگه استعجل سیاره هاتو مثلاً برومونه پیبروک یا فروک یکی فروک کرد اجاره کرد. پیبروک یعنی ماشین، فروک یعنی چی؟ <تصفيق> معنى القاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل لكن هذا أصل سخت ومعنى أكرا ما جاجر بدر هو؟ بدل مع القاعدة إذا تعذر وشق على المكلف أداء ما يجب عليه انتقل الحكم إلى البدل لكن هذا سخت قرص لسر مكلف أو يكواجب لسر حكمك نقلب وبدل ولما كان إتيان الأصل متعذرا صارت التعذر سببا لجلب تيسير أوي. اما اذا داني اصلك السخط أم امك اعطيته عذر بوشي ام سخطي اعطيته سبب بوشي واذا عذر السبب بوشي بويك اسانكاري بينيت وهو البدل فناسب ان تكون هذه القاعده المدرسه من من تحت قاعده المشقه تجلب لبارك بيجن القاعده قاعدة من مجموعه قاعده المشقه تجلب التيسير كبشرط انما سخطي اساني يعني كان في يد اگر هاتو که ابرق زسكر 14 گراو که لدسیاب موبایلی غصب موبایلی من من جایز حاکم که حکم کا غیری مزه بل نعم لو لم يكن في يده عين المغصوب ينظر كان من المثليات يأمر بأداء المثليات اگر هاتو لا دسي كابرا شتا راسبكرا وكنب امات مشاكل اقل لو انا بو كهاو ني بو اما قاضي امريكا بو اي كهاو نيش تاك برنت بو مبالكه فروستو فوتانديس قمي كردو ابيتي ني اي او مباله كريداطوبي وان كان قيميا يامر باداء القيمه اقل لو شتابك قيمتي يعني قيمتي اكرا ونا بو شو مثلا فرديه غنيه هنجير كرو هنجير يبدو خارديس هاو ني بي سير مثلا بولاكي لو باي لقيش قيمة تقدر <تصفيق> كوين. اذا كبر رازيوه دش قالنيه. اما اذا كمان بيلخوان انا جاي دواءي خودي اشتاقه ك. اذا رازيوه ما كرمن جدوده. لا كاسيل <تصفيق> از دختني كاسيل يصير دخت. الذبح في الحيوانات اصلا ولكن اذا توهش او سقط الحيوان في البير يصار البدء. سر الذبح الذبح في الحيوانات اصلا سربرين للحيوانات اصلا. بيلك يا سربرين لمية. اه بلام اگر آت و حیوان بود وحشی یعنی آواکی بوو، حالی ترا بود ترا. چو لذت او صار الى راني كلي آو صر یا حیوان که کوتاهی شالابه، یعنی یو صارو إلى البعد. امکانات اگرین که ایوشیا رژندی خوانه حشونه بود. ده که ایتا نازکی رانی کلی اصلا رژندی. خوانی ارجن. او که اته جایزه او حیوان. چون لێرا اذا تعذر تعذیر الاصب یو و الله اللہ و سلم على محمد و آلی و بس یارکی؟ حیوانک